تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال راني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحسباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تل الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل رسول الله أو قال هكذا كان يفعل تكلمنا على هيئة الجلوس في الصلاة ذكرنا أن المذهب أو مشهور المذهب أن الجلوس في الصلاة مطلقا هو التورك والتورك هو ثني الرجل اليسرى هو ثني الرجل اليسرى قلنا إن التورك هو ثني الرجل اليسرى والجلوس على الورك الايسر أو الورك اليسرى وهي المقعده اليسرى وجعل القدم اليسرى بين الفخذ والساق اليمنى واخراج الرجل او القدم اليمنى ونصبها بحيث تكون بطون الاصابع مما يال الأرض مستقبلا بها القبلة وطبعا هذه الهيئات يا إخواني بالمناسبه اتقدم به الشكر الجزيل وأسأل الله عز وجل أن يبارك في مال بعض إخواننا الذين أتون بهذا الجهاز الذي طلبناه فنسأل الله عز وجل أن يمدهم بفضله وأن يزيدهم منه وأن يمد الباب يعني باقي إخواننا من فضله فإن شاء الله تعالى سنستمر وهذا كان يعني باستشارة أو بإشارة بعض اخواننا جزاهم الله خيرا أننا نستمر في الحديث عن صفة الصلاة ثم نجعل حصة كاملة في بيان هذه الصفة بهذه الشاشات لعل الله عز وجل يسر أن نبين صفة الصلاة كاملة عن طريق هذه الشاشات حتى يتمكن المسلمون من معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قلت تكلمنا عن هيئة الصلاة وذكرنا أن مشهور المذهب هو التورك في كل الجلوس والذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة وأما الجلوس في الصلاة في غير التشهد الأخير فإنه يكون على صفة الافتراش يكون على صفة الافتراش وصفة الافتراش أن يثني الرجل اليسرى أن يثني الرجل اليسرى ويجلس عليه بمقعدتيه يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى مستقبلا بأصابعه القبلة هذا هو الافترش وهو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا صفة أخرى في غير التشهد الأخير وهو الاقعاء ويكون ذلك بين السجدتين ويكون ذلك في الجلسة التي بين السجدتين والاقعاء ذكرنا هو نصب القدمين بحيث يستقبل بأصابعهما القبلة ثم يجلس المصلي بمقعدته كلها على أعقاب رجليه أو على مؤخر الرجلين. ويسموه قاعد بالدرجة طلوته هذه الهيئات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح تبقى مسألة أخرى وهي مسألة التورك وذكرنا أن السنة التورك في التشهد الأخير من الصلاة على خلاف بين أهل العلم هل التورك يكون في التشهد الأخير مطلقا عندما نقول في التشهد الأخير معناه لو أن مسلما دخل الصلاة وقد سبق بركعة فإنه قد يحصل وأن يتشهد تشهدين فلا يشرع له أن يتورك في التشهد الأخير مع الإمام لانه ليس تشهده الأخير لأنه يلزمه بعد ذلك أن يستدرك الركعة أو الركعات التي فاتته، ثم يتشهد تشهدا آخر. وعلى هذا يلزمه توركا أو يلزمه جلوسا أخيرا، وهذا الجلوس هو الذي يتورك له. لكن قلت ذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين. أرجو الانتباه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك يكون في كل تشهد اخير من كل صلاة ذات تشهدين فإن كانت الصلاة ذات تشهد واحد فإن الجلوس في التشهد الأخير منها يكون بالافتراش وليس بالتورك هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة الحنابلة وبه يقول الشيخ الالباني رحمه الله وهذا الحكم أعني قصر التورك على التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين ليس فيه دليل صريح ليس فيه دليل صريح وكل ما فيه إنما هي عمومات تصدق على التشهد أو على الصلاة التي فيها تشهد وعلى الصلاة التي فيها تشهد واحد والمتتبع للأحاديث يدرك هذا جيدا على هذا نقول إنه ينبغي أن يحتاط المسلم في صلاته وما دامت المساله المسألة خلافية والخلاف فيها قوي بل أقول لا يبعد أن, يقول أن يكون القول بمشروعية التورك في التشهد الأخير مطلقا هو الصواب والمعنى أن التورك يكون في التشهد الأخير سواء كانت الصلاة ذات تشهد واحد أو كانت الصلاة ذات تشهدين وهذا الذي تطمئن إليه النفس من حيث إن الأدلة على أن التشهد الأخير الذي يكون في صلاة ذات تشهدين يقصر عليه التورك ليس فيه دليل صريح يحمل عليه على هذا نقول إنه ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه في هذا الباب وأن يجلس للتورك في التشهد الأخير من كل صلاة سواء كانت ذات تشهدي أو كانت ذات تشهد واحد لأن الشيخ الباني رحمه الله لما ذكر أنواع الجلوس ذكر رحمه الله تعالى أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته قال فإذا جلست في وسط الصلاه فإذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد وهذا عمدته من ذهب إلى أن التورك يكون في صلاة أو في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين لكن الملاحظ أن الحديث نص على وسط الصلاة وهذا لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان فيقول الجلوس في التشهد الأول بالافتراش هذا الحديث نص في الرد على فقهاء المالكية في أن الجلوس يكون مطلقا بالافتراش وهذا المسي صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وعلمه أنه إذا كان جالسا التشهد الأول في وسط الصلاة فإنه يفترش ولا يتورك وليس في هذا الحديث ما يدل على أن التورك مقصور على الصلاة على التشهد الذي في كل صلاة ذات تشهدين وأما قوله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يتورق في الصلاة أو في التشهد الذي في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الأخير ذات الصلاة التي فيها تشهدان فإن هذا ليس صريحا فيما ذكرت على هذا نقول ونعيد ونكرر بأن الاحتياط ينبغي أن يكون بان يتورك المسلم في كل تشهد اخير من صلاته سواء كانت صلاة ذات تشهدين أو كانت صلاة ذات تشهد واحد كصلاة الصبح أو صلاة النافلة ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تورك ربما سدل رجله اليمنى ولم ينصبها وقد ثبت بهذا الحديث وعندما نقول ربما أي على التقليل وأن هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيان لأننا قلنا بأن التورك هو أن يجلس على وركه الايسر ويدخل رجله اليسرى يجعلها تحت قدمه وفخذه الأيمن ثم ينصب الرجل اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم ربما سدل رجله اليمنى ولم ينصبها وهذه سنة أيضا تفعل أحيانا وليس للحاجة فقط وإنما تفعل أحيانا بمكان السنة ومن سنة التورك أيضا كنا قد ذكرنا بأن المسلم إذا جلس في الصلاة فإنه يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن وجاء في رواية على ركبته ويضع كفه اليسرى على فخذه الايسر وجاء في رواية أخرى أو على ركبته على هذا نقول إن جلوس الافتراش له هيئتان الهيئة الأولى أن يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى والهيئة الثانية أن يجعل كفه اليسرى يلقم بها ركبته يعني يمسك بها ركبته يضعها على ركبته والكف اليسرى أو الكف اليمنى يقبض أصابعه فيها ويضع الإبهام على الوسطى ويمد السبابة يشير بها في التشهد وربما حلق النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة وبين الوسطى وكل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذه الصورة اعني صورة الكف بأن تجمع الأصابع ويشار بالسبابه أو يحلق بين السبابة والوسطى إما أن تجعل هذه الكف على الفخذ وإما أن تجعل في الطرف الأخير من الفخذ مما يلي الركبة وهذا إن شاء الله تعالى سيتاتى يعني معرفته وتوضيحه في الصور إن شاء الله تعالى فيما سيأتي ومن السنة في هذا الباب استطرادا حتى لا نبقي شيئا أو حتى لا نترك شيئا من السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تورك أمسك بيده اليسرى ركبته كأنه يلقمها كأنه يمسك لقمة يعني يمسكها هكذا ويتحامل عليها يعني يعاون روحه بها يتك عليها عند التورك خاصة للاسمان ما شاء الله ما يقدرش يتورقه لأنه إذا تورق يطيح عليك الدم يريه وهذا يصلح للناس يعني ضعاف وهذا يحصل أيضا بالدربه فإذا كان الإنسان يعني ربما يعيقه هذا الجلوس يعني جلوس التورك فإن السنة قد ثبتت بأن يضع المسلم يده اليسرى أو كفه اليسرى ويمسك بها ركبته ويتحامل عليها يعني يتكئ عليها وهذا إن شاء الله سيتاتى بالصور لأنه ما قدرش الآن لو بدنا نشرف في الهيئات بهذه الكيفيه سيطول بناء العهد وآخر سنة في هذا الباب يعني في الجلوس يا اخوان استحضروا بأن هذا الجلوس هو جلوس بين يدي الجبار سبحانه جل وعلا وإنما نعتني بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به ولأن كل جلسة من هذه الجلسات فيها معاني الخضوع والتذلل لرب السماء والأرض وإنها والله لهيئة عظيمة أن يجلس العبد هذا الجلوس باستكانه وخضوع لا يرفع بصره إلى السماء حياء وتأدبا من الله تبارك وتعالى وإنما يطاطئ رأسه سواء كان قائما ينظر في موضع السجود وهكذا ينظر للعظماء فما بالكم برب هؤلاء العظماء فهو المستحق لكل تعظيم ومستحق لكل ثناء سبحانه جل وعلا لهذا نقول يا إخواني لا ينبغي للمسلم أن يستخف بهذه السنن التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وكان يجلس في صلاته هذه الهيئات وعلمها أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإني أعتقد والله أعلم بل أعتقد جازما أن من حافظ على صلاته بهذه الكيفية واستحضر معاني ما يقوله في صلاته كما سياتينا في التشهد وصيغة التشهد فإنه والله لن يختلف الفحشة ولن يقترب من الفحشاء اصلا لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي هذه الصلاة التي يستحضرها المسلم يستحضرها بركوعها وسجودها وقيامها ويستحضر ما يقال فيها من ادعيه واذكار ويستحضر انه واقف بين يدي الجبار سبحانه جل وعلا فهو مقام عظيم مقام عظيم لان الرفعه في أن يقربك الله جل وعلا فيجعلك من عبيده وهي عبودية الطاعة والتوحيد فإن الله تبارك وتعالى وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات حين الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وذكره بها في المعراج فقال سبحانه فأوحى إلى عبده ما أوحى وذكره الله عز وجل بهذا الوصف العظيم في مقامات كثيرة فإن الله تبارك وتعالى يقرب العبد ويدنيه بقدر ما يعظم العبد ربه جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى غني عن صلاتنا وغني عن ثنائنا وغني عن كل ما نتقرب به إليه سبحانه جل وعلا ولكن الله تعالى إن فعلنا هذه الطاعات فإن الله تعالى يرضى عنا وهذه غاية, وهذه غاية المسلم في هذه الدنيا فالمسلم ينبغي أن يحرص على هذه الهيئة أقول آخر هيئة أو آخر سنة متعلقة بصفة الجلوس في التشهد هو أن يجعل حد مرفقه الأيمن حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن و يتشهد تبعوا معي وليه اخر سنه في صفه الجلوس للتشهد ان يجعل حد مرفقه الايمن او حد المرفق هذا العظمه صح ولا لا حدها ان يضعها ان يضعها على فخذه الايمن ويجمع اصابعه ويفعل الهيئه التي ذكرناها ويمد السبابه هذه الهيئه فيها غاية الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى أما ما يفعله كثير من الناس فإنه يرفع يديه هكذا ويجافي بين عضده وجنبه فإن هذا ليس من السنة في هذا الباب والله تعالى أعلم نعم. لا قام الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه قال الراوي وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدمه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر, بن عمر وقال فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني قال وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد رآه أو أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني ان أباه كان يفعل ذلك ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن ابي بكر الامام الثقه قال ابن عيينه كان افضل اهل اهل زمانه كان افضل اهل زمانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ابو عبد الرحمن المدني التابعي الثقه سمي باسم أبيه وكني بكنية أبيه فأبوه عبد الله وهو عبد الله وأبوه أبو عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن وهو من الثقات من ثقات التابعين توفي سنة خمس ومئة أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يعني أباه يتربع في الصلاة وذكرنا صفة التربع قال ففعلته أنا يومئذ حديث السن لأنه كان يقتدي بأبيه في أداء أفعال الصلاة قال فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن, إن رجلي لا تحملان ذكرنا أن عبد الله بن عمر إنما كان يفعل ذلك لأنه كان قد فدع في خيبر فصارت فيه به عها. لا يتمكن من الافتراش وإنما كان يتربع لكنه رضي الله عنه لم يكن هذا سببا في أن يسكت عن بيان السنة وإنما كان رضي الله عنه ينهى من لا يجلس جلوس السنة في هذا إخواني دعوة إلى كل طلبة العلم وإلى كل مسلم أخص بالذكر طلبة العلم ومن يعني جاوزوا هذه المرتبة أن يعتنوا بصلاتهم وأن يلتزموا السنة فيها ما أمكن لأن الناس إنما يقتدون بهؤلاء لأن الناس يقتدون بهؤلاء وعليهم أن يلتزموا السنة كاملة في صلاتهم فإن لم يتمكن أحد منهم من فعل شيء فينبغي عليه أن ينبه لأن فعله هذا ليس من السنة وإنما يعني أعاقه فعل السنة في هذا الباب الشيء الفلاني والشيء الفلاني كما بين عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقول عبد الله بن عمر إنما سنة الصلاة هذا هذه الصيغة السنة كذا أو أمرنا بكذا هذه الصيغة هي من ألفاظ الرفع. وأن هذا له حكم الرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا يقال إن هذا من قول عبد الله بن عمر فإنما إذا قال الصحابي أمرنا أو من السنة كذا فإن له حكم الرفع على الصحيح من أقوال أهل العلم كما قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر وهذا الذي نحى إليه أهل الحديث أو علماء الحديث قاطبة في أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو من السنة كذا هو كله له حكم الرفع وهذه السنة التي ذكرها عبد الله بن عمر تحتمل شيئين وهي قوله أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى هذا اللفظ وهذه الجملة فيها احتمال لأن اللفظ مجمل قد يراد منه الافتراش وقد يراد منه التورق لأن كلا من الافتراش والتورق فيه ثني الرجل اليسرى وفيه نصب الرجل اليمنى وقد فسره الأثر الذي بعده ولهذا ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد هذا الأثر بعد حديث عبد الله بن عمر وهو فعل عبد الله بن عبد الله الذي رواه عنه القاسم عبد الرحمن بن القاسم حيث قال أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد عن يحيى بن سعيد أن القاسم ابن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر ولم يجلس على قدمه وهذه هي صفة التورك فدل على أن الهيئة التي وضحها عبد الله بن عمر لابنه عبد الله إنما هي التورك وهذا هو متمسك المالكية في أن التورك يكون في كل جلوس. وهذا هو متمسك المالكيه في أن التورك يكون في كل جلوس وهو فعل عبد الله بن عمر ثم قال يعني القاسم بن محمد اراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك وخلاصه القول أن الصلاة جلوسها ثلاثة أنواع الصلاة جلوسها ثلاثة أنواع الأول وهو الافتراش وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يثني الرجل اليسرى ويجلس عليه بمقعدته وينصب اليمنى وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلم إذا ما قدرش ينصب الرجل اليمنى على الأقل يصدلها يطلقها لكن ما يدير فوق رجله يقعد عليها ولا يجلس على العقبين بحيث يبسطوا الرجلين لا لا الهيئة الأولى هي هيئة الافتراش وهي أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة الثانية هي التورك ويفعل هذا في التشاهد الأخير من الصلاة والثالثة هي الاقعاء الاقعاء وهو أن ينصب الرجلين ويجلس بمقعدته على اعقابه والهيئة الرابعة هي تتناول الأولى إلا تتناول الأولى والثانية وهو أنه بدل أن ينصب رجليه يسدل رجله اليمنى بدل أن ينصبها سواء في التورك أو في الافتراش نعم. التشهد في الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى إباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى, قضى تشهده بما بدى له فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدى له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى بن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أي يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وطرة فقال نعم ليتشهد معه قال مالك وهو الأمر عندنا شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان صيغة التشهد والتشهد واجب وهو مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله لآخره وقال عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء اعجبه إليه فليدعو الله به وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات وأمر بذلك المسيء صلاته, المسيء صلاته وأمر بذلك المسيء صلاته وأمر بذلك المسيئة صلاته والتشهد واجب وإذا كان واجبا وهو يعني التشهد في مشهور المذهب سنة مؤكدة وليس واجبا ومن تركه في المذهب يلزمه سجود السهو فإن بعد بطلت الصلاة المذهب كيف تبطل الصلاه وهم يقولون بأن التشهد ليس بواجب وانما هو سنة مؤكده سؤال من يحسن الجواب عليه طيب قالوا ببطلان الصلاه اذا طال الفاصل لان الذي ترك التشهد ترك الجلوس له أيضا والجلوس للتشهد من واجبات الصلاة اتفاقا لهذا يكون قد ترك واجبا وسنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا قالوا بالبطلان إن طال الفاصل وأما ترك التشهد على سبيل النسيان فإنه قد ثبت في السنة أن الامام إذا نسي التشهد الأول واستتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يجلس مرة أخرى سمعوني منه هذا يحدث لكم جميعا يحدث أنه إنسان يكون يصلي في صلاة ذات تشهدين ولتكن صلاة الظهر مثلا في التشهد الاول بدل ان يجلس ويقرا التشهد قام مباشره فإن استتم قائما يعني اذا كامل لا يجوز له ان يرجع قال الامام الشافعي رحمه الله تبطل صلاته ان رجع سمعوا ليه قال الامام الشافعي تبطل صلاته ان رجع طبعوا هذا على السوده ما كانك انا نعطيك العرصه خيره عاونك على النوم معاناك الله لنعسي يغير الجلساء يغير المجلس حتى يطرد عنه الشيطان أقول الناس نسي الأول ثم استتم قائما فلا يجوز له أن يرجع قال الإمام الشافعي لو رجع بطلت صلاته علاه أخواني لماذا تبطل صلاته لأنه زاد فعلا في الصلاة غير مشروع لهذا أنبه خاصة من يأم الناس أن يكون فقيها حدث أن كثيرا من الأئمة وقع لهم هذا ورجعوا جهلا منهم وما أكثر ما يتجشم الجهال مشاق بعض الأمور وهم ليسوا اهلا لها وجاء الوقت باش نقشر بعض, الش... بعض اخواننا نقشرهم ليه صار كثير من اخواننا يذهبون ويعقدون عقود الزواج وتجده لا علم عنده بفقه الزواج اصلا لم يدرسه في حياته بل لم يرفع كتابا يقرأ فيه فقه الزواج ومع ذلك يروح ما شاء الله يجلس في مجلس ويجيب هذا ويزوج مرام الراجل ويبني لهم بيت أقول محذرا إياكم أن تقحموا أنفسكم في هذا الباب عن التزويج لأن الزواج له أحكام وربما تتخلف بعض الشروط ويكون الزواج غير صحيح كثيرا ما يعقد الرجل لبنت وليها خالها والخال لا يكون وليا وأنتم تعرفون هذا لأنهم من ذوي الأرحام وليس من العصبة فكثير من الناس أنظوا عقود زواج وكان ولي المرأة الخال أو الجد من جهة الأم ويقول لك رجل كبير عيب المال لا رجل كبير ولا رجل صغير الشرع أولى بالاتباع رجل كبير نحطه له المكان لمليح جعب ونجيبولو المأكلة المليحة ونقوم به كما ينبغي نزيدولو الطعام إلى إلى ما لكن لا ينبغي أن ندخله في ما لا ينبغي أن يدخل فيه الجد من جهة الأم لا يكون وليا والخال لا يكون وليا وكم أنضى إخواننا كثيرا من الزواجات بهذا الكابي كيف وتعلمون أن الولي من شروط الزواج لأن الزواج له ركن وهو الإجابة والقبول وله شروط تصح يصح بها وهو الولي والشاهدان والمهر فأقول محذر لا تسرفوا في إمضاء هذه العقود والأولى يا إخواني الا تعقدوا إلا لمن جاءكم بوثيقة الزواج من البلدية وأنا أرجو أن يسامحني اخواني الشباب والتسع صدورهم ما اقول اقوله والله خوفا عليهم واوجه كلامي لأولياء المزوجات لاولياء البنات الفاتحه اللي تسموها الفاتحه هذه ما تندرش الا بعد ما يدير الدفتر العائلي لان الدفتر العائلي يحفظ الحقوق ويخلي الشاب ما يلعبش أنه وقعت أحداث كثيرة جدا أن الشاب يعقد العقد العرفي اللي نسموه إحنا الفتحة العقد العرفي ثم بعد راه كما قال هذك يا الحمي ماروحي وارواحي داخل مع الصباح ونصف نهار ومع العشية تقول كونترولور تاع تاع البنيان هاو كله ثم هاو قيل ثم هاو كده ونساهم مساكن بشد الصامة هذا يا صاحب يسكن لنا هنا. واحد ما يترى يقول له كلمة طيش يخاف وكون يقول له يقول له يقول له ما يقول ليش البنت نعم يروح الله ليه ردو البنت يرزقها الله عز وجل واسمحوا لي يا إخواني أنا لا أعني واحدا بعيني لكن كلام موجه للجميع أحفظوا الرجول التاعكم يا شباب خطبت بنت خلي روحوا عزيز ما يطرع في المناسبة كاش عيد هكذا وزيد هذا الفاتحة والخطبة ما نزل تكون بعيدة على الزواج خلي المراضي أجنبي عليك شفتها عجباتك ومالها لها سملاح وانتي خلاص عجبك ومالها هنا خلاص مقاوها هكذا كيجوا تزوجوا ديروا العقد وديروا لديوا وبعد حياتكم قاح عندكم الوقت لكن الأسف الشديد أن شبابنا وشاباتنا ولو يحكيو حياتهم قبل الزواج قبل العرس وكثير ما يقع الخلاف بينهما لأنه أولياء المرأة معلق بينهمش والآخ هذاك فليكسي مور فليكسي حركة الدنيا يهدر كلش السابقة واللاحقة بعد ذلك يتفاصلوا علش تفاصلتوا دالما عجبتنيش عقليتها وعلاش تجبتين روحك ما هو عقليته واعره واش دلنا ما دلنا ولا شي فاضيحة مور فضيحه انا أقول يا إخواني وجهوا كلامي للأولياء احرصوا على أن تردوا الأمور إلى ما كانت عليه فإن السلامة فيما أقول وعلى الشباب أن يحفظوا ماء وجوههم ويتمثلوا بالرجول الحقه ما تكون عندش نار كان مرأيك دارا سابق حتى وأنك عقدت شد, شد مكانك واحفظ وقتك واحفظ لسانك كد يجي زوجتك للدار بعد ذلك دفوة تقبلهم وأنت دفوة داعك تقبلهم بلمزيتها لأنه خلاص درت العرس وتطفرت قال لك واحد يحمل واحد فهذه نصيحة والله من القلب إلى قلوبكم لأنه مظاهر خطيرة جدا تفشت في مجتمعنا نسال الله العافية مظاهر خطيرة جدا جدا بل فضائح فضائح وهذا المقام مقام نعليه عن ذكر هذه الفضائح التي لا يستطيع المسلم أن يسمعها بمفرده فضلان عن أن يسمعها مع هذا الجمع الكريم المبارك فأقول يا إخواني ما أدري وإن لا يعني شوف من روحنا حتى الحقنا علي يقول لك الجمع هذه مشهيم لحفزها فأقول يا إخواني من نسي التشهد الأوسط واستتم قائما لا يجوز له أن يرجع وفي آخر صلاته كما في حديث عبد الله بن يحبه في صحيح مسلم في آخر صلاته قبل أن يسلم يسجد, لي السهو يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التشهد في الصلاة واستهل الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أو هذا الباب عفوا بحديث عبد الرحمن ابن عبد القاري عبد الرحمن ابن عبد القاري والقاري نسبة إلى قارة وهو بطن من خزيمة ابن مدركة وهذا الرجل يكرنا بأبي محمد وهو مدني كان يقوم على بيت المال في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي سنة ثمان وثمانين وقد ذكره الإمام العجري في ثقات التابعين أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد شوف عناية عمر بن الخطاب بهذا الأمر العظيم يا أخواني والله لم يصلح حال المسلمين إلا إذا صلحت عبادته والله الذي لا إله إله لا يمكن أن يصلح أمر المسلمين الصواريخ ولا الصعود إلى الأقمار كما يتبجحوا به كثير ممن يعني أبهروا بهذه الحضارة الزائفة كتاه در معاه يقولك يا ودي الناس طرح لقمار أنت مزالك تبعد هكذا وتبعد هكذا إيه إحنا خلي الناس تطلع القمر وإحنا نبعدوا في هذه والنتيجة يضارب بالعالمين نحن على علامات رب العالمين وش نديروا بالقمر ونديروا بالزهره والمشتري والشمس الى بعيده ولا بعيده شحال درجه الدور هذه اشياء تزيد في الإيمان لكن الذي اوجبه ربي علي اني اعبده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رايتموني اصلي والمرأة والرجل في هذا سواء ما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المراه فعناية عمر بن الخطاب بالصلاة جعله يعلم الناس صفة التشهد وهو على المنبر وهذا لم يفعله المتأخرون إطلاقا بل كان كما قال عبد الله بن سعود في حديثه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الصوره من القرآن شوف عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وهذا الحديث الذي ساقه الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب التشهد في الصلاة جعله عمدة واختار التشهد الذي قاله عمر بن الخطاب لماذا إخواني قال لأنه قاله في جمع عظيم من الصحابة فكان كالمتواتر أو كالإجماع, فكان كالإجماع. عمر بن الخطاب ذكر هذا التشهد في جمع عظيم من الصحابة فكان كالإجماع منهم على إقراره وعلى أن هذا هو السنة لهذا قال الحافظ ابن عبد البر إن هذا التشهد الذي قاله عمر وإن كان في صورة الموقوف فله حكم الرفع لماذا؟ لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي لأن هذا لا يقال من قبل الرأي وكذا قال في تشهدي عبد الله بن عمر فتشهد عمر بن الخطاب وهو الصيغة التي اختارها الأئمة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 واختارها الائمه الأئمة الذين يذهبون مذهبه، وهو اختيار قوي، وهو اختيار قوي. لولا لو لولا لو هذه، لولا هذه شوية صعبة، هو اختيار قوي. لماذا لأن عمر ذكر هذه الصيغة في التشهد بحضور جمع كبير جدا من الصحابة. لكن أقول لولا أن الصيغة التي اختارها أكثر المحدثين وعامة الفقهاء هي الصيغة الثابتة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لماذا يا أخواني لأن عبد الله بن مسعود أرسك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيده تعرفوا واحد كنت جي توصيه وتشده من يده تقول له أرواح عندي كلمة معك راح يحفظ هذا الكلام جيدا بخلاف لو قلت له هكذا من غير أن تنبهه بفعل من الافعال فامسكه بيده وعلمه التشهد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه يعني شتل كفه وامسكه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم امسك يده بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرتين الطيبتين قال كما يعلمني سورة من القرآن عناية عظيمة بهذا التشهد نحن نقول هذا إخواني نقوله دعوة لكم جميعا الإنسان لمراش ورث تشهد وراثة سمعوا هذا كبرك يعتني به تعلمه يبحث على, على تشهد عبد الله بن مسعود ويقول للناس اكتبه لي ويحفظوا كما هو لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود قال كما يعلمني الصوره من القرآن أتتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني بتعليم القرآن عناية فائقة لا نتصور هذا فإنه علمه التشهد كما يعلمه الصورة يعني في غاية العناية والدقة لهذا اختار أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء صيغة التشهد التي جاءت عن عبد الله بن مسعود أولاً لأنه قد اتفق على إخراجها البخاري ومسلم بل أكثر من ذلك قد اتفق على إخراجها أصحاب الكتب الستة بلفظها ومعانيها تعلمون أن ما اتفق عليه الشيخان هو أعلى مراتب الصحة فإن زاد على ذلك أن أصحاب الكتب الستة كلهم أيضا تابعوا الشيخين في رواية هذا الحديث لفظا ومعنى يعني لم يختلفوا في لفظه ولم يختلفوا في معناه دل هذا على قوة هذا التشهد وهذا التشهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع قطعا لأنه قال علمني أما حديث عمر فقيل إنه موقوف لكن له حكم الرفع بحكم أن هذا لا يقال من قبيل الرأي ولم يعز ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نقطع بأن تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت مرفوع له حكم رفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد عبد الله بن عب مسعود رضي الله عنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو التشهد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه عبد الله المسعود تعلمون من هو عبد الله المسعود الصحابي الجليل الفقيه الذي كان الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه في أي ساعة من ليل أو نهار لا يستأذن عنده كما قال هذا البطاقة الخضراء يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا أقول هذا الصيغة أو هذا التشهد الذي ذكره الإمام مالك في الموت هو الذي اختاره باعتبار أن عمر بن الخطاب قد قاله في ملأ عظيم من الصحابة فكان الإجماع منهم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى تشهدا آخر وهو تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يتشهد فيقول بسم الله وبسم الله هذه لم ترد إلا, إلا عن عبد الله بن عمر وجاءت في رواية من حديث جابر بن عبد الله آآ آآ عفوا من حديث عبد الله بن الزبير عفوا من طريق جاءت من حديث جابر بن عبد الله لكن الحديث من طريق أبي الزبير محمد بن تدرس المكي وقد روى عن جابر بالعنعنة وحديثه هذا ليس من طريق الليث بن سعد وإذا روى أبو, أبو, أبو الزبير محمد بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله حديثا بلعن عنه يعني عن جابر ولا يقول حدثني أو سمعت فإن هذا الحديث يكون منقطعا لأن أبو الزبير مدلس والمدلس إذا روابعا وأن فإنه ترد روايته إلا إذا قال سمعت أو حدثني وذكرنا فيما سبق أن أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي إذا كانت روايته من طريق الليث بن سعد وجاءت بالعنعنة فإنها تحمل على الاتصال لماذا؟ لأن الليث بن سعد لقي أبا الزبير وقال له أعلم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر والأحاديث التي لم تسمعها فأعلم له على الأحاديث التي سمعها فضرب الليث بن سعد صفحا عن هذه التي لم يسمعها ولم يروها عن أبي عن ابي الزبير، فكان كل حديث رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فهو حديث متصل الاسناد وإن كان مرويا بالعنانه، فأقول إن هذه اللفظة وهي زيادة بسم الله لم ترد إلا في تشهد عبد الله بن عمر وهذه الزيادة وردت. في تشهد عبد الله بن عمر ولم ترد عن أي صحابي آخر خاصة أباه عمر بن الخطاب الذي علم الناس التشهد على المنبر في حضرة جمع هائل من الصحابة على هذا نقول إن هذه الزيادة لا تنبغي قد يقول قائل كيف يزيد عبد الله بن عمر شيئا في ذكر توقيفي ينبغي أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أليس في هذا دليلا على جواز الزيادة في الأذكار نقول إن عبد الله بن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة وإنه لو لم يرد هذا التشهد عن غيره لحملنا هذه اللفظة على السنيه سمعوا له لو لم يرد لفظ التشهد عن غير عبد الله بن عمر لقلنا ان لفظ بسم الله وان لم يرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم فان لها عقم الرفع لماذا لان عبد الله بن عمر معروف بشده تمسكه بالسنه لكن لما خالف سائر الصحابه وقد عدها بعض عدهم بعض اهل العلم فوصلوا الى ست وعشرين صحابيا كلهم رووا صفه التشهد ولم يرد في حديث من احاديثهم ذكر البسمله في بداية التشهد سوى ما ذكرته عن جابر والحديث ضعيف لا تثبت هذه الزيادة كما نص عليها الحافظ ابن حجر وغيره على هذا نقول إن هذه الزيادة لعلها وهم من عبد الله بن عمر أو شيء آخر لم يقصد به التزيد على النبي صلى الله عليه وسلم